بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا الا ما يتلى عليكم غير محيه الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد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 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِذْرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا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 فَمْسَحوا بعودُوهِكُم وَأَيدكُم مِنَّ ما يُرير اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَكُم مِن حَرَدِ وَك وَلك يريد لطَكُمْ وَلوتِم وَلوتَّ نِعمَتَهُ عَلَيكُمْ عََّكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الذي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرا لاكفرا عنكم سيئاتكم ولا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد اضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِيمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمِّ مَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب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 قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَمْرِيَمَ وَأُمَّهُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 بياَا أَوجَلَكُمْ وَجَعللَكُمْ مُلُوكَ وَآتَكُمْ مَا لَم يُكْتِ أحددًا مِنَ العالممين يا قَوْمِدُخُلُ الْ الأرْضَ الْمُقدَدسَةَ التي كَتَبَ اللهَّهُ لَكمْ وَلَا تَرْْتَدُّ علىى أَذبَِكُمْ فَكَمْقالَالِبُ خاسِرين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 قال رجلان من الذين يخافون ان علم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا قال يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا ما داموا فيها فذهب انت وربك فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعلون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى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 ف إلَ ييدك للتقَتُلني مَاأَنَ بباس يطد إلَكَ لأَقَت لكك إني أخَافُ اللهَّه رَب العالممين إنِي أريد أن تَبُأَ بِئِ اسمم وَإثمِكَ فتتكونونَ منِنْ أأَصحابٍ النَّار وَذلكَ جَزاءُ الظالمين.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 قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح, فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا, فكأنما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ثُمَّ إِنَّكَ فِي رَمِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن, أن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ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 أن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وجاهدوا, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلًا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ماتقبل منهم ماتقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه فقطعوا وَاِيدَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا وآمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون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 يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَلَا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل اللَّهُ fa ula'ik fa وكتب بناء عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن صدق به فهو كفاره الله وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَى وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا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 وَنزَلناَا إلَكَكِتابَ بِالحقَِّم صَدِّقَل لِمَا بَين لديَيْهِ مِنْ الْ الكِتابِ وَموعمِنَ عَلَّ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَل الله وَل وَلَا, ولا تَتَّبِ أَهوَ أَهُمْما جَاءكَ مِنَحقََّ لِكُلٍّ جَعلنا مِن ومشرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكما امه واحده ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنْحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم ۚ فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 ان لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسرعون فيه يقولون نقول نخشى ان تصيبنا نازله فعسى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف فسيات الله بقوم يحبهم ويحبون يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على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 يقمونَ الصَّلاةَ وَيُبتُونَ الزَّكاتَ وَهُم رَكرون وَمََةَ وََّ الله وَرَسُولهُ وََّذينَ آمَنوا فَإِنَّ عِزْبَ اللهَِّمُ الغالِبون ياَا أيّهَا الذيينَ آمنُ لا تَاتَّخِذوا الذيينَ التَّخَذوا لا تَتَّخِذُ الذيينَ التَّخَذُدينينَكُمْ مِنَ الَّين مِنَ الذيذ نَأوتُ الْكِتابَ مِن قَابِلِكُم وَكُفَّارَأَْلَا وَاتَّقُ اللهَّه إِ كُنتُم مُؤْمِين وَإذاَا ناديتُم إلىى الصَّلَاتِ التَّخَذُهَاهُُزوَو وَلعبَا ذَلِكَ ب بأنهُم قَوْم ال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 قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله ملعنه الله ملعنه الله ورضب عليه وجعل وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل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 لا اكله لا اكله من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بل اغماء انزل اليك من ربك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 من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما بالظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عماه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 قَادَ خَالِدٌ مِنْ قَبِيلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أنا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 وقبل وأضلوا كثيرا وضلوا, وضلوا عن سواء السبيل نعن الذين كفروا من بَنِي إسرائيل على, على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عنهم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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما, وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من من أو سقيمات تطعمون أهليكم من أو سقيمات تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة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 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العباوة والبغضاء في الخمر فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 يَا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم ليعلم الله من يخاف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 فَجَزَاءُ مِسْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ أُكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذلك صياما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 وَطَعَامُهُ مَتَعَ لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ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 عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامِيَةٍ ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مردعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنان ذوا عدل أو, أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن يرتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا, ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا اسْمَن فَأَخَرَان فَأَخَرَنِي يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِكِ مَا وَمَعْتَدَيْنَا ان اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبئتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلاه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 وَإزْ تَخْلُقُ مِن الطين كهيئَة يَ الطَّيرِ بِإزْنِي فَةَن فخُفَ فتَنفُخُفهَا فتنفخ فتَكُون طَيرًا بِإزن وَتُبِئُ الأكمَا وَْأَبصَ بِإزْني وَإزْ وَإزْ تُخررجُ المَوتابَابِ وَإِذْ كَثَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ اجْتَبَتْهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من ان مائدة من السماء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 قال الله اني منزلاها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني فاني واعذبه عذابا واعذبه عذابا لاعذبه لا واحدا من العالمين